ولא إن رسلنا ريحا طرعوه مصدر ولا ظلوا لظلوا من بعده يكرؤون فإنك لا تسمع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 جرمون ما لبثوا غير كعك كذلك كانوا يفكون وقال الذين هؤلاء والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيوم لا ينفع. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولن يعدئثهم بايه لا يقولن الذين كفروا لا اصبر إن وعد الله حق ولا يستغف أنك الذين لا يُوقِهون.